ونذركم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ا هُنَالِكَ الْمُؤْمِنُونَ بْتُلِيَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا ي ش د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 و َ إ ِ ن كنتن َُُّْ تردن َُِ الله ََّ ورسوله َََُُ والدار ََّ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ه ف َ إ ِ ن َّ الله ََّ أ َ ع َ د َّ للمحسنات َُِِِْْ منكن َُِّ أ َ ج ْ ر ً ا عظيما ًَِ يا َ نساء ًَِ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 ولو ا أن تبدل بهن من ز اعجبك ج ولو أ حسنهن إ ل ا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 إ ن ه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما تم تنزيل هذه ا ل م ا د ة